وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذَا يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 سألقي في قلوب الذين كفروا عبا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاكوا الله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 تَظُنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تَوَلّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَنْ وَلَّهِمْ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير